ماي عيوننا يا طير روح طير مركب العزة وبحر فشا وخذ قلب العاشقين احلى معشوق روح يا مركب العزة وبحر فشا وخذ قلب العاشقين احلى معشوق تذوي وياك العيون الماتنا حتى لا تصل على جناح الحما ما يهمنا الصار بين للبحرين جينا فيها للبحرين جينا روح يا طير يا طير الوفا ارض السلامه ما وروح للمنا غايل قلوب حتنين فيها جينا بيه للبحر يا طير <Ontopedi> روح يا طير الوفا نرض السلامه السلامه جبنا ماي عيوننا يا طير الوفا نرض السلامه يا <السلامة04> <مص <cracks highlighter> جبنا ماي عيوننا <مص amusing> شايل النجوم فرح قلوب الزغار وزحل هموم روح لحبابك وناسك شايل النجوم فرح قلوب الصغار وزحل هموم تذويك المدانع والحنين وخذ, والحني وخذ تربه وعلق من قبر الحسن وصيح من تمشي السفين بها للبحرين الجيل بهل البحرين جينا روح يا طير الوفا نرضى روح يا جبنا ماي عيوننا روح يا طير الوفا نرضى السلامه جبنا ماي عيوننا لجل له للبحر جينا نروح يا طير نروح يا طير الوفا غرض السلامه جبنا ماي عيوننا ل اهل المنامه روح يا طير الوفا غرض السلامه جبنا ماي عيوننا <تصفيق> الحال تلقى صوت الدمع الثور بخد الاطفال وروح لورود المنام وشاهد الحال تلقى صوت الدمع الثور بخد الاطفال تلقى ام الوجعت احلى الشباب مارك السلوه عمره بيا علا جبنا دمعات الحنين ذهل البحر نجينا بهالالبحر نجينا روح يا طير يا روح أوه. يا طير الوفا أرض السلامه جبنا ماي عيوننا لهلمنامه روح يا طير الوفا أرض السلامه أوه. جبنا ماي عيوننا لهلمنامه <تصفيق> بهاي القلوب حنين بهاي البحر جهال البحر جينا نروح يا, يا طير يا طير الوفا ارض السلامه يا طير جبنا ماي عيوننا لهل اروا ذول عشاق المنايا ودمهم اسلام روح لديار اللي احبها واخذي لاروا ذول عشاق المنايا ودمهم اسلام غيرت <تصفيق> العباس عدهم انت شوف كم ضحى القطع ومنيت وحنا للعزه مشينا بها للبحرين جينا في هل البحر جينا روح يا طير روح يا طير روح يا طير الوفا ارض السلامه جبنا ماي عيوننا لهل منامه روح يا طير, طير الوفا ارض السلامه به للبحر نجيني به للبحر نجيني